اضف <تعبد> الميرانا تحرق الرومانا اضف الميرانا تحرق الرومانا اضف الميرانا تحرق تعبد الصلبانة كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا يا جموع الحق ثوري الوغى مركانا اغذف النيرانا تحرق تحرمانا اغذف النيران تحرق تحرمانا حاربي ظلالا البنا حارب يضللنا دعبدو الصلبان يا جموع الحق ثوري الوعاب ركنا اخذ في النيران تحرق تحومانا اخذ في النيران تحرق تحومانا حارب يضللنا دعبدو الصلبان حارب يضللنا يا جموع الحق ثوري للوغى بركاني